118. وثمود الذين جابوا الصفر بالواد 119. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 110. فأكثروا فيها الفساد 111. فصب عليهم ربك سوط عذاب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 114. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 115. ولا يوثق وثاقه أحد 116. يا أيها النفس المطمئنة 117. ارجعي إلى ربك راضية مرضية 118. في عبادي 119. جنتي